الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والخمر كل يجري لأجل مسمى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 ومن سواء منكم من أسر والقول ومن جهر, به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات مِن بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ الله لَا يُغَيِّرُ مَا مَا أَرَادَ لَهُم чувствует Kohowfa wapo maam wayma si ويسبح وعد بحمده والملائكة من خوفه ويُرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَهُمْ يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال لهم دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالده وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض قواعوا وكرها قواعوا وكرها وظلالهم بالغدوى والأصل قل ما رب السماوات والأرض لله قل, قل أفتخذت من دونه أو ليه ألا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر Kulħal jastawil arma ja alderfir, emmhal testawil funumet uun nur. Emmhal jaralu, fata, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا روابيا ومما يوقضون عليه في النار ابتغاء هلية اَيَبْتَغِي و اهِيَة اَوْ مَتَاعًا زَبَدًا مِثْلُهُ كَذَلِكَ يُظْهِرُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ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 بجميعه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما أواهم جهنم وبسلمهاد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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصنون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبغ بتغا أوجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأم فقوم مما رزق لهم سرو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 وَنَنْصُرُ صَالِحًا مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ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 الذين آمنوا وتقوا إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقم إن القلوب ألا بذكر الله تقم القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات خبأ لهم وحسن ما كَذَلِكَ كذالك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّم لتتلوا عليهم, لتتلو عليهم الذي عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 وَهُلَذَّنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُونَ يَذِينَ كَفَرُوا بَصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا فَارِعَةٌ أَوْ تِحْنٌ قَرِيبًا أَوْ تِحْنٌ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إن الله لا يخلف الميعاد وَنَ قَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْنَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَمْنَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سموهم أَمْ تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يبن ل فَمَا فما له منها د لهم عذاب في الحياه الدنيا لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وقلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك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 لك بعض الذين نعدهم او نتوفينك او نتوفينك فانما عليك البلاء وعلينا الحساب اولم يروا اننا ناكل الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه